أن نعبد الله واجتنب الطاغوت فمن هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 114. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون